أن يخرجوا ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم تصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين فاعتبروا يا اول الابصار ولولا ان تتب الله عليهم جلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم ساقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن مَحَشِيرِ ذِي الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لينة أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَيَقْضِي الْفَاسِقِينَ وَمَا فَمَا أُوْجَّفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ قَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَمَا أُوْجَّفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ قَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّفُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وله القربى والتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الْأَغْنِيَاءِ منكم وما آتاكم الرسول فقدوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن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 أَنَّ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ سَنَبِهِمْ خَفَاقَةً ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا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 ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن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 ولئن نصروهم ليولن الْأَدْبَارَ ثم لا ينصرون لأنتم أَشَدَّ رهبة في صدورهم من الله ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يَفْقَهُونَ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأن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 بريء منك إني أقاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء ظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفسا ما قدمت في صدره الله إن الله قبير بما تعملون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 119. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها لله